أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م من أفرأيت اتخذ إ للعلوم ه ه هواه و أ ض ه الله ى علم ت ع ل ى س م ع ه و ق ل ب بصره ه وجعل على غ ش ا و ة ف م ن ي ه د ي ه م ن بعد الله أ ف ل ا ت ذ ك ر و ن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 م ا كان حجتهم إلا ا أن حجتهم ل ق و ا ت و ب آ ب ا ئ ن ا إن كنتم ص ا د ق ي ن ق للعلوم ل ه يحييكم ثم يميتكم ي ثم يجمعكم ثم م ج ك م إ ى ي ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه ولكن ل ا ا ريب أكثر فيه ن س ل ا ي ع ل م و ولله ملك السماوات والأرض و ن ملك ي و تقوم م لفضيله ا ع ة ي و م ئ ذ يخسر ا ل م ب ط ل و ن وترى كل أ م ة ج ا ث ي ة وترى كل أ م ة جاثيه كل امه تدعى إ ل ى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وذلك ه و ا ل ف و ز المبين و أ م ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أ ب ل م تكن آ ي ا ت ت ت ي للعلوم ي ك فاستكبرتم م ك ن ت ق و م الاسلاميه مجرمين ي وإذا ق إن وعد ل ل ل ه حق و ا ا ع ة ب ف ي اسماء ق ل م ندري الله الحسنى ق و ا انا ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم يومكم لقاء نسيتم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا